kutopau hai na uzima na afya mpaka tukaweza kukutana tena hapa msjid Maryam kuendeleza durusu zetu ambazo kwamba tulikuwa tuko nazo hapa baada ya ijaza ndefu kiasi falhamdu wa shukrullahi subhanahu wa ta'ala kwa neema kama hiyo يا حلق العلم أحبتي في الله كتاب بشو قامبا تلقوه تكسما نام بشو تلقوه تمجي منزو منزو أكيني الرسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة حلق كذا ولله الحمد لو ان شاء الله تعالى تتعند لي باليت لبو وجية قبل يكون لدي أحبتي في الله العلم إن حقوق ذاكي العلم إن حقوق ذاكي أهم حقوق العلم أهم حقوق العلم العمل العمل به وسبابه هي لجاب الله سبحانه وتعالى كيف وفكية كيف يتمي إليم لعناه بإذن الله تعالى وتكون من يكفوله يا مكمله لي ليفون جشين السلف الصالح كل تفوت حتى كان الصحابي الجليل معذب الجبل رضي الله عنه أرضاه فين البكوا يوا يوا آخرة كتكمام بس ما بتأتى تمانة تا, تمان تا كيفا بوليزوا واتمانيني، سأستوي لكي آخر وأطوي شيء أسيعني. كي تجاني بتشو قامبا حبا دنياني قال مزاحمة العلماء بالركب، سلام. مزاحمة العلماء بالركب. كتب بعد كوياني ناي واش. كانت na kufunga siku za jyotokali. Walaka raishya, radhiya allahu anhu, wa arwa. Nithalik, napenda tukumbushane jambuhila, maashar al-ahibba. Maana ando malingu, sisi kusoma. Tuasoma tutumia ilmu yetu. Laani kukusanya tu ilimu, kujaza kwenye khazina nyumbani, bas. Hala mafi faida. Mafi faida. العلم ما توضع في الرفوف فقط. أتي من باب ما شاء الله لا. العلم يطلب للعمل لا تكثر به. كمان نكون نينجيت. أن شاء الله شاء الله عندي ما لزق يوم ذلك العمل لو النظر واضح kwa labud dhan natarakar hadi mas'ala wa illa kama kita kutweka hapa si jambo fayda ma fi faida hata kesikuka kusoma sha ni mujarrad atasliya kupumbaza hapa nenda nenda darasani nenda kupumbaza kupumbaza kupubaya ni wao nenda kupumbaza sawm au kama wakatara au nenda darasani kujipumbaza nimehisni na faragha خليني كماليزي لا ليس المسألة كذا مسألة يطلب العلم من أجل أن يعمل به لذلك الحسن ابن الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة الحسن الكوكي أنزل هذا القرآن ليعمل به قرآن عند أصل علم أصل العلوم كتاب الله يقول الحسن إنما أنزل هذا القرآن ليعمل به ثم اتخذ اتخذه الناس أو ثم اتخذ الناس العمل به ثم اتخذه الناس ثم اتخذ الناس قراءته نعم ثم اتخذ الناس قراءته عملا اسمعنا كلامه كلام جميل جدا يقول انزل هذا القرآن ليعمل به هيا نعملين القرآن متلمشو متلمشو تيسمع ألف تتمية تتمية كتاب الله لكن يسمى ثم اتخذ الناس قراءته عملا لكن يقول فهمه وكيفانة كل قص مقران اللي يشغولي شغليات يعني قص مقران يا إيش يا إيش يا إيش يقصد؟ تكسبه تكسبه قص ماء وتقع ينغافي وتقع زنوج لانغافي بيت من كتانا كل بيه نسأل الله العافية وسلام أبي قال هذا أنزل القرآن يعني القرآن ما ترمشه وشغله هو ندمانة ونقص بركة العلم وبركة القرآن. وسبت مين أنا أحافظ أكون حافظ القرآن. طيب نشاف القرآن إيش القصد؟ ني نيجري وكما إمام ومهل فلان. نوصل لي شتاره كيصل لي شنن. طيب <تصفيق> بعد ذلك بس نقوم يحبه. قويه نتمي حفظيام وقرآن كلية كلية حاله نكلا حاله. نتجري ونتكو إمام وخلاص. أكيد ينبعث منو ها لا مي. لكن هذا تقصير تقصير بلا شك ولا يجوز أن هذا ما ينبغي وما يصلح حتى يتكسر به نهاية سما الحسر إنما اتخذ الناس قراءته عملا بدليل أي فني قرآن عمل أي تمين أي فني قرآن ي اتخذ القراءة هي العمل شغل ياك نكسب ياك نعمل ياك نكون ذهاباً ذهاباً وكوشاً ذهاباً وكوشاً ذهاباً وكوشاً دماؤنا كأو نجزي أحوالنا حتى تزكي الحياة كزجاجة فالله الله في علمه نكتيك حقوق ذاك مهمنه تويسمه، تويفعنيه كذا العلم، تويفعنيه كذا العلم، سيو تويفعنيه لا ما هذا أن أن ينوى أو يقصد به مآرب الدنيا، وما قاصد الدنيا لا شك هذا من التقصير، نعم. وقفنا كل هيك كتابه لما كان المؤلف رحمه الله يتكلم. معاني العبادة ثم ذكر أركان العبادة المهمة كتاجز لغزنبيل إذا عبادة مهم ذكر أن العبادة تقوم على ركنين أساسيين غزنبيل مهم وعبادة اسمها جواكي الركن الأول غاية الظل والركن الثاني غاية الحب Haya mambo shapita, sasa nataka kushikanisha na mbele. Nyumatu li zungumza kwa ba, haqiqatu al-ibada, wumafhumu al-ibada, wadhatu al-ibada, wakunuhu, yakumu ala na Ibadah wa yinasumawa mkwenye muhimu. Lazima azipatikane. Nguz ya kwanza, ghayatu dhul, uwe mdhalilifu, sana chini ya إبادة اللي يقصة ونينيكيه هل هذا إبادة؟ أليس كذلك؟ هل هذا حتى وكفى نبيبه لكن كما كان هناك مواقع كبر هناك ذل لا تقال إبادة ننقذ جبه لغاية المحبة محبة هل يجوه ملعاقه وهذا محبة يتكسكو مرأة ومباليلف وشين Kwa hivyo ibada mpaka hizo nguzo mbili. Ukileta nguzo moja tu, moja ukaikosa, wewe huwezi kuitwa umeabudu. Uwezi kuitwa umeabudu. Ukikosa dhil. Ukikosa dhil. Eh? Ndio, umefanya ile ile sura ibada umeileta. Moinama umeinuka. Lakini si dhil. Maindak dhilla. Maindak khuduu wa khushu'a lillah, hiyo ni ibada. Kwa nini? Kusbabu sa ingine al-Insan yaxhu al-Jababra alis kana? Aza ko jamto Jabbara binkusiding gumawa, sujud apin nama, inama kachin nesa, ukimfanya vile o mabudu? A? Mahindasibil, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, الركن الثاني المحبة لا بد كمتي اللهنا كفواتها كلا بد يسمله محبة إلى محبة إنهنا كسكوم وابداليف وчинى الله سبحانه وتعالى هيا نكتيكا ما هو ما هو شيخ الإسلام ذكر ثم ذكر مراتب المحبة التي لا يتاجع وذكر التتيم وذكر بعد ذلك أقسام أو ألفاظ العشق وغير ذلك والغرام تكتجن جنا الزنجيزن قيم من الشغف والوله وغير ذلك يا ليت الأتغوليك ويتالي نوما. ثم بعد ذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما بمبوق أم بق ما أنا آدم أمي ياليف بالفطرة كي أبدأ. Ataka kufafanulia kufa kwamba mapenzi yako kwa anwa na ni mapenzi gani yanayokusudiwa kisharia na mapenzi gani ambayo hayamo Nani wakati gani mapenzi huwa sasa yamevuka mipaka na wakati gani yako kwenye mipaka yake wazi ndio sasa mbele ataeleza hayo rahimahullahu rahmatan wasi'a naam tafadhali soma الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام ابن في رحمه في الله في كتاب العروض الذهبي ومن صنع الإنسان معروف له لا يكون عابدا له ولو خبأ شيئا ولم يقطع له لم يكن عابدا له كما ما جفت الرجل ولده وصديقه ولهذا لا يتفي أحدهما في عبادة في الله تعالى فجد أن يكون الله أحبا إلى العبد شيء فأن يكون الله أعظم عنده فأن يكون الله أعظم عنده لكل كل شيء فلا يستشك المحبة والفضوع التام إلا الله مام. واضح كلام واضح السيما شيخ الإسلام الشرحيش أزيله موزنبيلي الخضوع والمحب غاية الذل والخضوع وغاية المحبة لله سبحانه وتعالى أسمه منين ومزول لو ولاء حقيقي عبادا كتجاني أسمه ومن خضع لإنسان معبره له لا يكون عابدا أتكئ قوتشين أمر يا بنאדם منزكنا هو كل يوم تشكي عنداني دي يا اسماما اسماما كا يو كا لكن إنداني ما هو متشكي ببسه تهنا بودي Huy mtu layakunu abida Hawezi kuitwa mwenye ibada Kwa nini? Kwa sababu haja fanya khubu, haja fanya dhul Ndiyo lechendo hamilifanya Lakini mweoni yuachukia Ataki Wawe Sasa huyu asema layakunu abida Hawezi kuitwa huyu Ni abida Kwa nini? Kwa sababu hamefanya dhul Lakini hamekosa nguzo ya pili nini? Mahabba ha, Hamekosa mahabba Izan huwa dhalla lilmakhluku, dhalla lahu. Dhalla kama ni Allah, dhalla lillah, lakin ma habba. Lidhali ya, yuafanya iletendo, sabun ni mdalilifu chini yaki. Lakini kwa moyo, amikosa mahabba, hafanyi kwa mapenzi, yuafanya mbas. Ni kama mtu, amikuya msikiti kuswali, yani mbasitu misi nabudhi ba. Sabun ni kuswali, damu yangu itamuawa. Enta basi Eh? Bado hajapenda. Kwa hivu, amefanya dhula maha kufanya? Amefanya dhula. Ameminamiya Allah. Amiruku. Amisujudu msikitini. Lakini madamu kwenye moyo hakufanya kwa kupenda. Huyuhaitu ya abid Kwa nini? Amekosa nguzu ya pili ya nini? Ya mahabba. Izan, ataitu wa wakati gani? Haji ya msikitini kwa kupenda. At kwa mileta nguzu mbili. Dhala lilla wa ahabba. Waveh. Tape wa law ahabba shay'an wa lam yakhdha na law atapenda kitu au akampenda mola wake wa lam yakhdha lahu walakin asiye chini amri yake asinyenyekee chini yake kasikiza amri yake huyo pia lam yakun abida huyo haewezi kuitwa ni abid kwa sababu ibada la budda amal mtu mathalan mimi mslamu nampenda allah nampenda mtu nampenda بنا سؤاله، ها سؤاله. كي بس من أم الله يعقل هذا؟ هو عملته غزماجة جاء بالمحبة لكن لم يخضع لله، لم يذعن له، لم يخشى لله. أنا غزماجة غزيب إلى مقص. هو يصير عبيد. هو يصير ناني؟ هاي ذكرته عبيد. أسبابه عملته غزماجة يعبد، يبي واضح الرؤية. عبد نانا ألو تغانية يو تماري ألو لاتقول أكلاتنا محبة ها ماما مهلك كمليكا هو نمتوا عابد ساسها واضح غير واضح قوي فهين يوم مفهوم العبادة مهمون سؤال واحد مثلا أحب مخلوقا و خض ما حكمه هو عابد الله ولا لا عملت عن غزبيل الزيباد لكن أميز بلكا أقو مخلوق غزبيلكا ك أقو الله تتميت عابد ولا لا نه سؤال تهينا وناني سؤال ولا ظاهري أنا مسأل تمثّم <تكلم> عبادة، هيتمي هروزكم يتمنى <تكلم> تعابد انفق على تموزومبيل، مع حبة نذل، أما زلته يزن غزومبيل، لكنه كم بلكي الله، أما زفان يزن غزومبيل، ما أسأل, ما أسأل حقيقة الشيء ومعناه Kuna kitu minta kufikia Hii ni mukadema kuna natija nata kufikia Musi kwape ni ivo Alesika thalik Mtu ametoka amenda kwa kabure Shekh wake amenzikuwa pali kabureni Sazawa Alpotoka nyumbani mpaka pale kwa maziyara ziyara Hiyo ni mahabba yake masi mahabba Ni mahabba amimpenda no mana kamwendea Alpotoka kabureni Akatufu kwenye li kabure Awa akaswali pali Awa akamwomba ule maiti Amefanya dhilha kufanya kwa hivyo lashaleta mzozo mbili filugha huwa abdul mahuabidhu huwa abdul lehu sasa kwa nini tukimuita wewe wa hu ukata hukata? ndio sasa hio ndo natija natakufikia utamkuta mtu anafanya hivyo anamwendea maiti kaburini kwa mapenzi yake kwa kunyenyekea na kumuomba zote nguzo za ibada amezipeleka pale kaburini alafu ukimuita wewe ni Abid wao huyo kiume anakataa baba mimi najua mwa moyo mwenye kuabudu ni Allah wewe ni jahil haijui maana ya ibada nini ndo pale mwanzo hicho kitabu liambieni ukisha kudhibiti mafuhumi ya ibada utaweza kuelewa jahalatu za sufia zote na utajua kweli hawa watu hawafahamu hata ibada nini wallahi itakuja uende kwenye shekha wako wala maziyara yako na ukabare yako uyafanye hayo alafu ukataya kwa mababa mwabudu kwa mbina, ati mwabudu Allah wana kama mwabudu Allah mbona hizu arkani ibada mazipileko kwa makhluk yutu mwabudu wana sasa mjadala yetu na hawa watu nuli wambia mjadala yetu na wao mwanzo wa fungwa kwenye kufahamu maana ya ibada hawa watu msoni na makilele mengi na mihazara na kupandisha maruhani hawa kisugumza, la hawa nyui maana ya ibada nini Wallahi law wajua maana ya ibada nini hawawezi kukataa kwamba wao kuabudu sanaa lazima watakubali kukataa na kuwafanya matendo haya dalil ala jahlih kwa sababu law fahimu haqiqata alibada ma zallu illa lillah wama ahabu illa Allah alaysa kanzalik hamdakwenda kwenye kabro wa ghir wa alai wahi mo hizi kaida hni muqaddima ni natija thalla wa ahabba لله هو نعابد لله ذل وأحب لمخلوق ونعابد هو لمخلوق وخلاص وهذا موحد وهذا كن أحكام زاو نقول إذا أحكام زاو نبيتهن موحد لأنه ذل وخضع لله نهون مشرك لأنه أحب وخضع لمخلوق واضح غير واضح هي الصورة مهمة سنكذي بدي إذا كن شيا إشكاليني تملأ أنا بقاب نعم ثم ذكر شيخ الاسلام قال كما قد يحب ابا بلا ذل كما قد يحب ولده وصديقه كما متو zingine hupenda mtoto wake lakini ukimpenda mtoto wako ndio ushakuwa dhilil kwati eh huja Hakuna zi hun hunu hunu. si lili kwaki. Hathi mahaba akhari ya najaribu kukweleza. Alafu mbele tataja. Ayo, taona uwazi wa, wa hae mambo. Awa sema. Wali hatha la yakfi ahaduhuma. Kwa hivu hapa. Ukimpenda tu mtoto wako. Uja muwabudu. Hakuna thul. Alisikadhalif. Hakuna thul. Ndwa akasema hiyo hawezi kusema we mzazi wa muwabudu mtoto wako. Kwa sabu niletamuzo moja tu. Ya ibada. الضوء غير واضح أنا من يونيو جدا رحمه الله رحمة الله لها كسما ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله هيتوشي قزموجا كويت ومتني عابد لله وكي شكوى ذلت هون حب ذويسي عابد وكي لتحبت هون ذل ذويسي عابد لا يكفي أحدهما لا بد من الإثنتين لازم الضلتن قزمبيلي وزيك <تصفيق> بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء هذا واضح. إنه أعلى درجات الإيمان. نآوى الله سبحانه وتعالى: نو نبديزك وكواك وكلك ششوت. يكون الله أعظم عنده من كل شيء. بل لا يستحق المحبة والذل والظلم إلا الله. حكنا أنا يستحق المحبة ليكملك. نو نني كيف ليكملك الله. وهذا حقيقة يا عباد. صورة يا عباد يوت نرد Uta mkutamdu Ywa dhalilika chinyak ya kiumbe Ywa mlilia Ajiba Allah Ywa muomba Madad ya fulana Madad ya fulana Subhana Allah Kisho kimombwewe Ywa hey, abudu sana Mwakabia Mina mabudu Allah Kifa Hameleto Maana ibada yote kwa kiumbe Alafu yu wakata Kumbwewe Ywa mabudu yile kiumbe Ukiwambwe mpana Habana mawahabi Yonatutuhumu sisi Kwa ni sisa tujuhu Yonayabuduwa ni Allah Tuajuhu Yonayabuduwa ni Allah Tuajuhu Wasitu hukumu hivo. كون بمسكيني حاجة إلها ما, ما أنا عبادة ننن، وهذا غير هذا. نا نميزاو سليت كعبة وشاموليا ونزاو كمواقع هواجوي نواجوجوا زاي. لكنه واو أبو دماسانامو نهواجيجوي، ذنيا ونما أبو الله والعياذ بالله نعم. الحمد لله وكل ما ركب لغير الله فمعافدوه فاتجاه. ونارهم من بغيض الى الله قال الله تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال ترتمونها وتجاره تخشون من الله ورسوله وجاهدوا في سبيله مترقبس حتى يا ايها نعم هي المؤلف رحمه الله أنا يليزيا أنواع المحبوبات أنواع المحبوبات الثمانية زينزو بين وبيتو فينانة فينازو من حيث الطبيعة والجبلة والخلق أنا كومبي أسد كنا محبينه من موكا بسي هذا الفيديو مناني وناندامو أميوم ومع مو مبلياكي نكو هذا الفيديو المحبوبات الثمانية في الآية كل مو ناندامو أميوم باباكي كل إن كان آباؤك آباء <أبأ> يعني بابا نماما نانم أميوم باباكي بالفترة بالطبيعة كما ولا شريحة يكول عمو كو مبلياكي واضح حتى وقام مشركون يجوزكوا بينهم. ما حبكي؟ يكيمون بيلة كتابي عن. وأبناءكم يعني الأبناء يكيمون بيلة. نحن نبها بينهم تتواش. فطرة كلهم مجاب بينهم تتواش. كلهم مجاب بيننا عشيرة يعني جماعة. كلهم مجاب بيننا أموال. بين تجارة. نكلم مجاب بيننا مساك. هاي الأباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن مساكن يعني مكازي ما نيوم باكوش ونمتوى بين نيوم بانزوري يقول كه عادي هذا لكن كنيني الله سبحانه وتعالى ألي ولو مهام صحابا وكو بين دن فيتو كو ممبليا ييوزكو بين بونا الله كولو Kambia patarabasu hatta yatiyakum Allahu ya mre. Kupenda babako na mamako talawumika kisharia. Na watoto wako na zako na mali na tijara. Kupenda hizi kisharia makosa. Si makosa. Sharia miruhusu kupenda hizi vitabia bilfitra. Mbuna Allah walaumu hawa. Wa Mbona Allah awalawumu hawa baadhi ya sahaba alpukuwa maka kwa kupenda vitu kama hizi. Hapa kuna kitu <coughs> Shaykh al-Islam ataku kweleza Ataku kufahamisha kwamba mba mahabba Tabi'i ya kibakia Kwa nye kiwangochake Mipaka yake hayi na shida Lakini Law yatavuka mipaka ya Sharia yale mahabba yako tabi'i Yakavuka Sharia ya, haputa Lawmiwa Nasa hawa li kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala Semani ahabba ilayko Hizi vitu vinane, vimikuwa vapendeza zaidi kwenu, kuliko Allah na mtumi wake, na jihad fisa, na kugura kutoka kulitia fisa bila. Sasa walipotanguliza hizi vitu vinane, zidhi ya elemamu mahiumi ya sharia, hapo lila umeoza. Kwa hivyo, wewe penda watoto wako, penda wazazu wako, penda wakezako, penda mali yako, penda tijara yako, mafumshikila. Lakini kupenda kwako hizi vitu, yika kufanya mpaka uparage, maasi ya sasa hapo benda benda vibaya ina maana sasa vitu hili vimevuka mahabbatullah mpaka kuasi Allah kwa Kam ya kamina nasi leo wana muasi Allah wanavuka mipaka ya sharia kwa sababu ya mapenzi ya mke wake mambo mangapi ya haramu tuwafanyishwa majumbani ah bwana wajua hjari ya saghira iki siana kibikira kidogo asitaki kuudi kida kida Subhanallah. Eh? Thumma ba'da dhalik huwa al-mushkila an kwamba amaqaddimisha mahabbatu az-zawja ala Allah ala mahabbati Allah. Hapata talo miwa. Kamina nas leo ana mbio sababu nenda mbio juu chini kuchuma kuwastaresha watoto wangu sipate taabu. na watoto wangu baadaye wasijawakapata taabu niwaekee maskani kabisa niwaekee mali. Aka wahajali hiribarishwa. Yee, haramu halali yutuma. Halashantu ajia wafuraishe watu tuwakina. Wangapi katika si Stefania? Mujuu? Tasahapa lazima utalaumiwa kwa sababu mahabba yako ya watu wako nyumani ya mevuka mipaka, mpaka ya kashinda mahabbatullah bihaisu mpaka wachuma kwa riba ili kia hakiba na watu wako. Tumeliana? Ado au wakawacha hijra kwa sababu huku Makkah bwana mimi tijara yangu imestaqiri hapa Makkah maskani yangu ni gure nende kule bwana nende kaombe mahali kuna baadhi waliteleza to Allah akawalaumu al hawa kwa nini mlitanguliza kupenda maskan zenu zaidi mpaka mkaacha hijra kumfuata mtume na kwenda jihad fi sabili wa wa kwa hivyo mahabba kama haya Sheikh ul Islam yakuhamisha kwa hayaitu ibada si ibudia wewe kupenda mtoto wako ni ibada إن طبيعه، ويكو بين تامززواك ونعبادة هذه خلقه طبيعه، لذلك حتى كيو مشرك يجوزكم بين، حتى كيو مشرك يجوزكم بين ده محبه عادية طبيعية، سوى محبه شرعية، محبه شرعية لا يحب إلا المؤمن المسلم واضح غير واضح، طيب كيفه هذه آية من ليزهاو محبوبات الثمانية، فصل الله ونبيه هذا hawa baadha sahaba radiyallah anhum ikiwa nyini mutawona vitlivi binane ndo zaidi Kumliko Allah na mtumiwaki na kutoka jihad vizabiri, basa Allah mbifata rabbasu, yani intadhiru mbujeni Hatta yati Allah bi amrihi, yani alkauni alkadari, mpaka Allah lete amriyaki yani athabu yaki awatiya adabu, kwa nini muliacha kutoka kumfuata mtumi kwa sababu, oh tuna ahli tuna maskan, tuna tijara, tuna kida. eh, kwa mahabba hayo hapa kuna faida mbili kwenye aya faida ya kwanza ni kwamba mahabba hizi vitu mwanadamu halawimi kwa sababu ni mahabba faida ya pili ni kwamba mahabba haya haya itu ibadah lithalika eza kupewa hata mushrik eh? haya itu ibadah mtu kumpenda mwane, kumpenda mzazu wake kumpenda wakezake eza kwa mkiwa kwe ni kitabia umislam, kitabi, lakini kumpenda adi ni natabi'i لكن أتلاو مياه يكفوك حدود الشريعة على محبة ساس حاponible، أتنيجي كوني محبة شرعية، نمحبة شرعية يتمحظ لله فقط، هاي فيك فوكا واضح يبكي الله نمتومي وكقانزا ثم يجي من هنا بعدا، واضح هي مفهوم يه فقرة مقام مشكل الإسلام رحمة الله ميتاجع ثم بعد ذلك يبين هذا الوالي الزيالي الزيالي في القصة وهذا ما يزالي وفي هذه الكلمات whoزنا نبطانا على الشراء سيو كله تكلم كتتميك مجتمع بين الله و الرسول سيغيني بين الله و الرسول سيغيني أو متفرق هناك الكلمات كلمات الشراء يمكنك أن تكون بين الله و la fi lakini kuna na baadhi kwamba haziwezi kudhifiwa kwa Allah na mtume wake kwa pamoja hivi ndo jaribu kutoeleza mukisha kuelewa hawa yani sasa atoeleza na hii fukra ni muhimu sana ufahamu kuna wengine wameingia kwenye teleza kwa sababu kutoelewa hizi kalimati wakatumia kilima ambazo kwamba zaonesha ubudia kwa viumbe alaan tuna filma aina mbili نوعان من المصطلحات الشرعية كنا بعض الكلمات اما بالنسبه للشريعه تستعمل في حق الله والرسول معا pamoja مشترك كنا بعض الكلمات كلمات عبودية العبوديه حذ تميكي الا لله فقط هايي وزكاني كنتمي وانا متومي هابو ده هي الشيء اللي هو يجمعون كل شيء عندهم وكانوا مكتمومي درجه الله سبحانه وتعالى كوا عادي ما شاء الله عندهم شيء. <تصفيق> ها حد يبى مهاليل ويلتزلز زي هواوتو. كي توجعني كيلشوفاني كيل ما يلبينجين إن في كو الله بكيه كي في توميكي كوم تومي. بسبابوزي معاني العبودية والظلمة. نهيه لا يجوز إلا لله. نهيه زينجينه زكو زي زمبابا زي معانيه. هذه هذه معاني العبودية ثم يمثل هل تطوح مفانو؟ ناكي تطوح مفانو تكون مالي زيه طيب ابدأ نمشي ماذا رحيم الله فجنس المحفف تكون لله و لرسوله تبطاعة فإن الطاعة لله و للرسوله وللله لله و للرسوله والله و رسوله و أحفو أن يبروه لله ولو ما الله و نعم نعم مثل بثلاث كلمات المحبة والطاعة والإرضاء والإيداء أربع, نعم أربع كلمات هذه المشتركة بين الله وبين عباده وبين عباده وأولهم الرسول يعني الرسول يعني ويبه المصطلح كما هي ذكي شريع ألفاظ كما هي وقزتميه طموجة بين الله نمتمي واكي أو نمجيني بعد يمتمي لا ما في مشكلة ما في مشكلة هذه عادي قليني وسباب هذه مصطلحات ما تحمل معاني العبودية هذا يجبب معاني العبودية لا يجب أن تتعلم أن يتعلم أن يكون عبادة كما محبة محبة هي طبيعية لكن يكون هناك فلاني يكون شرعية وغير وغير كما هذا يجب أن تتعلم عموما بين الله و ما عبادة لا يوجد مشكلة ومثل فقال فجنس المحبة محبة جنس جنس ياكس وأفرادها جنس المحبة كجنسية كذاته وكي تزام محبة كذاتها تكون لله وتكون لرسوله والعباد أن تحب الله والرسول والآباء والأمهات وغير ذلك عادي واضح لذلك حتى كن ينصوصك ينقليك وكن ينصوصك ينصوصك ينقليك أن يكون الله ورسوله أحبا قيبو أكذفي وجمع بين الله نمتوا مياك وحرف الواو أبا للمطلق الجمع معناه كذلك فلا حرج في ذلك ولا حناو باي وفنيات كلمة محبة تكون لله وللرسول عليه الصلاة والسلام قومت كسم أن أحب الله ورسوله آمين أن يحب أن يكون الله حبا إليه ورسوله حبا إليه على عادي. وسبب محبة هاتى نمحب نكجنسه حيتو شرعية حتى تضيف إليه شيء واضح. لكن يجيك حد ذاته ما تحمل معاني العبودية واضح. قد يكون طبيعية قد يكون جبلية وغير ذلك. قوي هكون أباك وتميّا كلمة محبك و الله نبي و حتى كدليل مكوية. فوالطاعة سماه وط... قد طاعة بلبيل نطاعة، واطيع الله واطيع الرسول. كلمة طاعة كوبالي اشتراك بين الله نمتوني، لكني تو طاعة نمتوني تبع لطاعة الله. طاعة نمتوني نتبع يا فوتيه طاعة يا الله. الله سبحانه وتعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله، أن يطيع الرسول فقد أطاع الله. أتقيكم طيمتني محمد بس شمتي الله. قي بطيعتمني تبع يطاعة الله. قي بكلمة الطاعة وإذا كنتم يأكل الله, الله نمتم ذاك ما في مشكلة. ما كلمة محبة. قال والإرضا. ما كلمة إرضا كريديشة. كريديشة وإذا كنتم يأكل الله نمتم ذاك نقوم بذاك يا. قام فان الله يقول والله ورسوله أحق أن يرموه. والله ورسوله، فجمع بين الله والرسول كييفو أحق زيد أمريديش أمريديش ملاوقة ونقطوميوك وريديش هذا عادي كييفو كلمة الإرضاء وإذا كنتميا بين الله بين عباده ما في مشكلة واضح وصبها كباب معاني عبودية معاني عبودية تستلزمني الذل والخضوع هي لا يجوز إلا لله كل هذه فيلمه كم ينقليها معاني العبودية لذلك لو أدخل معاني العبودية كونه فيلمه هذي صار مشركاً أليس كذلك؟ أناو واحد يحب مخلوق محبة شرعية اللي كحب الله أليس من الشرك؟ من الشرك أن تحب الشخص كمحبة الله والعياذ بالله واضح. نتكلمة شتاب شأن الإيتاء كطوة كبيانة أو كطوة ولو أنهم ربوا ما آتاهم الله ورسوله كيف شكل الإسلام أقوم بيها ما دام هذه فيلمة حبيب جابب معاني عبودية يجوزك في حق الله وعباده ما في مشكلة الرضا لله لرسوله والإيتاء لله لرسوله والمحبة وحبة الله ورسوله والطاعة وهكذا Kwa mwenye kutumia vilma hivi Baina Allah nabi umibake Halawmiki ma lam Tatahammal ma'ani l'ubudhiyya Ma'ajuzhan Kwa sabi mahabba ya ibada ibadah Takulillah Ama mahabba tabi'i Hada aadi Nintu tabi'ata na penda Chakula falani Nintu tabi'ata na penda Mzazi Aumtoto wa hakada Kwa hiyo nyo Aku pa furuq Sasa kweleziya furuq Ya kutumia hizi vilma kama hivi Wadih ثم بعد ذلك أكترج فيلم بعدين ساسا لا يجوز كم كساما الله نكيم بجاكي بان لله فقط ما يجوز ما يجوز لذلك لما قال الخطيب ما شاء الله وشئته تونا قال لا ويحك أجعلتني لله ندا وسبب هذا من خصائص الله فقط Waziku kusaniya na Allah kwenye mashia moja Maajuz hada Maajuz hada, ales ka thalik Kwa sababu isi vilma Khaasa yatamahad Fi haqqillah, habezi kutumika Kwa haqqiyat di umbe bad Kwa hivyo, lazima tustafautisha baya na hizwa furuq Ndumana sasa, anayalizya sasa Ba'adhi ya kalimata Mbazukamba satumika kwenye mafumia ibada, Lakini haifahi kutumika Kwa kiyumbe kapsah Hapa hakuna taba wala nima هذا النخاس في الفلم أم تجمع ز الرب كيكي؟ هو سيمه تدخل في الشرك. تدخل في الشرك. نعم. صور. عن بليت سمانين. نعم. الله وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا للاله وحده كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينهم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أصداء من دونه فإن سوالك قول شدوا بأن مخنوم نعم ما ناسس قال شوف إيش قالوا أما العبادة وما يناسبها يعني إذا الذي الكلمات التي تحمل معاني العبادة قال من التوكل توكل توكل أنا أنا أتوكل على الله وعلى الرسول هذا غلط لا يجوز كلمة فهكي بيه بإضافة جنجيني. هذا حق يتمحض لله وحده لأن التوكل فيه معان العبودية والاعتماد وهذا لا يجوز إلا لله ما لذلك هو ذلك سيما توكلت على الله وعليه عذب الله هذا شرك توكلت على الله فقط بس هكونا توكلت على الله وعلى الرسول أو توكلت على الله ورسوله هذا خطأ وشرك في الألفاظ ما يجوز تماريننا ولين لأن كلمة التوكل تحمل معاني الاعتماد إلى الله مع الاعتماد إلى الله عبودية لا يجوز اعتماد المخلوق تماريننا وما هو نتفوتيها كلمة زكوانزا زكوانزا محبنا طاعة نتوكل نخوف واضح قال والخوف والخوف لا يجوز أن تخاف إلا الله الخوف الشرعي أنت كلام خوفني هنا لا يجوزك أنت أن تخاف الخوف الشرعي إلا لله فقط حك سمه هو وزوج سمه أنا أخاف الله والرسول خطأ الخوف يتمحص لماذا لأن الخوف تحمل معاني الذل والانكسار وهذا لا يجوز إلا لله كيف يمكن أن يكون لدينا فروق كيف يؤمن ذلك كلمة التي تجمع إيتاء والإرضاء هذه اختلف كيف يقول أنا أخاف الله ورسوله أنا أخاف الله وأخاف رسوله ورسوله هذا خطأ وما يجوز الله سبحانه وتعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين أكفونها خوفك وكيبكيك الخوف الشرعي مين تزعم مزمجوكو جوبا بودوكي ولا كوجوبا سينبا ها ها ها إذن خوفه سيبادة أوه كوجوبا سينبا ني بادة إذن خوفه ذاك ما هم بيلة أتزمجمزي خوفيو تزمجمزي خوفه كما قمت جماله وزو أخاف الله ورسوله لا أخاف الله وحده لأن الرسول مخلوق الرسول مخلوق عليه الصلاة والسلام الله واضح الرابع نهابا الله نمتوم يقولون كيف أنا على الله ولا الرسول إجابة الدعاء الله والرسول هنلاقيهم تومي أمور كثيرة قصابياني wali kosa kutafautisha كَلِمَاتٍ kalimat mustalahat ambazo kwamba ni sahiha au مشتركه baina Allah baina ibadi na mustalahat za ibada ambazo kwamba ni khasam fi haqqillah wao wakakoroga sasa do أبيت كوتوكا بالله يوستهاي مكوية يو ننتيجة يجهل يهزي ثم استدل ذكر الآية يا أهل الكتاب كل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سلام بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بَعْبًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ لا يجوز أن تخاف أحد لأنه اتخذته أربابا اتخذته أربابا لذلك لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى نمعنا آية واضحة في المسألة واضح نعم. <تصفيق> ثم ذكر آيين وفوتيك وصو انفانوا من, من جيني وآ أنبقوا كلمة هيتميك إلا في حق الله نعم ثم كمالي زين هي نعم فَلَا <تصفيق> Qala da'ala, walau kanam radu maa atahum Allah wa Rasuluh Fakadu haspun Allah sa yutinan min faddihi wa Rasuluh Inna ibadahir raqibun Fajitahul iblahhi wa Rasuluh Fakawrihi wa maa atahumun Rasuluh Fakuduhu wa maa nahahum anahum الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم وحشور فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعفا وكيب وقال تعالى يا أيها النبي حسب الله ومن اتبعك من المؤمنين أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين نعم نعم ثم مثل بكلمة الأخرى وهي الحسب الحسب وهو التوكل لا يجوز استعمالها إلا في حق الله والخوف هي فائق إلا في حق الله كل مجتمع الحسب الحسب لا يجوز كتمية الحسب إلا هو الله نهتو كو كيانجاليا كون يدليل تكون جازم يكوز كتك حقها الله كوس طاع وأطيع الله وأطيع الرسول كوس كوس الإرضاء والله ورسوله حقا يرضوه لكن كون imekuja billahi wahdahu. walau annahum radu ma ataahumullahu wa rasul. Kwa hivyo ita imetumika kwa Allah, kwa mtume, adi hasbunallahu. wa rasul. Amesema? Ah, hakusema. Kwa sababu anayemtosheleza mtu si kiumbe. أنا كُنت شليزاً ملواك الله بكاث عبده ويخوفونك بالذين من دونه أليس كذلك؟ قويه الفكوى كم به كون يزق كُنت الله يكفون وحسب كم تومي بين واقع واقع سأمتوم يا هذك كُنت شليزاً إيه مين مخلوق سبحانه وتعالى الحسب في اللغة الكفاية كنتو كنتو الحسب في اللغة الكفاية واضح الكفاية يعني بمعنى المصدر وبمعنى اسم فاعل تكون الكافي ومعنى يعني كوان با من كمتو شليزة نان كيف أكسيما الله حسبنا الله سيؤتينا الله من فضليه أكسيما حسبنا الله ورسوله وسيؤتينا الله ورسوله لأن الحسب لله وحده واضح غير واضح طيب ثم ذكر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واضح ثم بعد ذلك قال أما الحسب فهو الكافي نقول لنا امتش ليزا فالله وحده هو الكافي يعني هاي فايم اسلام قسيمة حسب الله ورسوله لا يوجد هذا هاي فايك وسمي الله ورسوله ولكن أسباب كلمة حسب كنا معانيه وبن خصائص إذا الله بكيه كيون بحرس أنا متوشل إذا كيون بحجازات ذات النه ألاص وكمان جزاهم تومي هذا المقص و غير الله هو هاي جماعة متلزاس أنا كني ألفاظ ذا هاب وإنما نتشل هذا الله سي تومي عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى الذين قال لهم الناس هذا في أحد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاقشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله أكو سيما حسبنا الله ورسول حسبنا الله ونعم الوكيل كل ما تحسب الله الله بكيك حفاكم ونجزنا تفوتنا كل ما نا كل ما شئت نا كل ما شطأت المصومه اذا مصطلحاتك اذدثي بعداه عتاweza kustntage namna ya واضح قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين هي آية imeleta nizozo kidogo kwa baadhi ya nyingine ني نيني حسبك الله wa man ittaba'aka ye kilmachah man ni ma'atuf ila Allah aw ni ma'atuf ila al-zameer al-khtabim o ni kaf ya u wa man ittaba'aka ni ma'atufun ila Allah inamana hasbuna Allah wal sazaa وكثما فعل اتبعك مع على حرف الخطاب الكهف حسبك يتكون معنى ماذا؟ حسب الرسول والمؤمنون الله ما الصحيح وكثما يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك اعلم أنا كنت شليزة ببني الله نولي كفواتك تكووميني Asa hii waliyo kufuwata katika wa umini Ya funga mana na kukutoshaleza wewe Iwani Allah na wa umini Wa kutoshaleza wewe au Awe na Allah eh Iwe Allah subhana wa ta'ala Anakutoshaleza wewe na mtumi Ninyi wa umini na mtumi Shis sahih Lumaana ulama miktalifi Anahiyo manitabak Nidhami fayli Yarudiya kwenye Allah كيف تقولي الله؟ Pamujanawumin ومتشربتم؟ الله نواميم تشربتم حرف الخطاب هي كاف؟ فيكون الله حسب الجميع، حسب الرسول وحسب الممنون. ترى؟ Ukisama yarudi kwa Allah Itakwani Allah Aki shirikyan na wawmini Do wa mtoshemtumi Hifah hal Kwa hivu Lakini ki kawa'id Tasawa jama'wa Zaku patria falsofa Wajua ki kawa'id zaluhuha Kwa hili Lakina hao Ni kwamba Al-fail Awa al ism Awa al-zamir Matalan Ta'udu ala Aqrabi ma Madhkura المعتوف هو يعود على أقرب مذكور كتو تكواتي فيه هو تفوق إلي لي كريب سيلي يمبالي سأسو كسيمة هذا من اتبعك إلي يوكو كريب نكلمش الله هي كاف ني الله أسو كيضي فيه من اتبعك كالله إلي تلت معنى بايا إلي الله والمؤمنون حسب الرسول وهذا باطل لكن تميرو دي شكوى أبعد مذكور ونكاف إلى معنى يدل على أن عمل البشر في حتى كم عن لغوية ما يكون هذا بيندا مط وما يكون أنا نبى لكن كلام الله حيبرز كرديشة وسببه كنا قاعدة كناحو كمها مصوف أنا بتابع أو نها ونها وصارت له التبودة التبودة توحيد وهذا غير واضح النقطة مهمة سلامة ماذا يصير كيفنكو الإسلام ها يوات أميتاجه يوataka ما يا بعافي مفسرين يريدوا أن يبين خطأ بعض المفسرين واليفسرك وما من التبع يردك الله كمجاهد وغيره سأشرح سناه لكم والصحيح ما قاله عبد الله بن عباس أن من التبع يرجع إلى الكاف حسبك هو الصحيح هو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه نعم هذا ونا أنا يكوتوشلز أم تومي نا نا يوتوشلز زين يؤمني نا تمتوشلز أنا نا نا الله ماجي نم ونا هذا غلط وتسماجي حسب حسبك الله والمؤمنون معه ونا هذا غلط وتسماجي حسب الله والمؤمنون مع الله يعني هذا عجيب هذا هو غلطة فاحشا. في الله نومني كيف هذا الله بكيفه أليس الله نعم كما قد في هذا الموضع نعم وقال تعالى الله عبدا؟ الله بكاف فس علي الله ورسوله الكفاية, الكفاية والحسب لا تكون إلا لله وحدا الكفاية والحسب والتوكل والخوف مشيك إذي مصطلحات لا تضاف إلا لله فقط توكلت على الله وحده أخاف الله وحده حسبي الله وحده نا كافيني الله وحده lalaysa allahu bikafin Ma magala lalaysa allahu wa rasulu aksem wadhi rwadhi kwa yivo anay ku tosheleza baby hajaza kozote kujibu du'a kufanyulote kutegemewa ispokuwa ni Allah pekiyaki ukisema kwa mamimina inda kwa kabri indiyo mambayango atengeneyish kariyako Allah s.a.w. ta'ala ta kwa kilisha kwa yulom tegemewa la kuhwane ta kupa wadhi ساسا يحرر هذه المانه هي تتك وقت تتقومها هابا ان وتحرير هذه الايه <سؤال> تتكوجا كيسوما ان شاء الله تعالى <سؤال> بسبب <سؤال> كنا <سؤال> مااelezwa <سؤال> <سؤال> kidogo mpaka tutakawakati kwamba hamjachoka